Yazal jalal yawal iqram yazal jalal yawal iqram Ja i quòom és el i qum i el يا زلزال لي والاقرا <شكي في cómo> يا زلزال لي والاقرا يا زلزال يا زلزال لي والاقرأ يا زلزال لي la اليوال اقر ام يا زلزال اليوال يا زلزال زلزل ليوال اقر يا زلزل ليوال ج وال الإقرم يز الج وال Liwal iqram ya zaljala liwal iqram ya zaljala liwal iqram Ya zaljali wal i ya zaljali يا زلجلال والإقرام يا زلجلال Ya zal jalali wal iqram ya zal jalali wal iqram ya zal jalali wal iqram ya zal اقرأ يا زلزال والاقرأ Iqra yazal jalali wal iqram yazal jalali wal iqram يا زلجلال والإقرام يا زل يا زلجلي والاقروم <سؤال> يا زلجلي والاقروم يا زلجلي اقرأ يا زلزلة والاقرأ يزلزل والاقرأ يزلزل والاقرأ Ya zaljal liwal iqram ya zaljal liwal iqram ya zaljal يا زلزال <سؤال> لي والاقرأ يا زلزال لي والاقرأ يا يا زلجلالي والاقروم يا زلجلالي والاقروم يا زلجلالي والاقروم يا زلجلي والاقرأ <سؤال> يا زلجلي والاقرأ يا زلجلي والاقرأ يا زلجلي والاقرأ aquest liobject ja ja ja ja زلزال والإقرام ول اقر ام يا زلزال لي يا زلزال Ya zaljalali wal iqra Ya zaljalali wal iqra Ya يا زلزال لي والاقرأ يا زلزال لي والاقرأ اقرا يا زجلالي واقرا يا زجلالي واقرا يا زجلالي واقرا يا زلزال والاقرأ يا زل يا زل جلالي والإقرام يا زل جلالي والإقرام يا زل sal يا زل <سؤال> جل لي والاقرا يا زل جل لي والاقرا Ya zaljali wal iqram ya